بسم الله الرحمن الرحيم الى <تصفيق> جا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 فَوَمِنَ الْعَدُوِّ فَاحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُفْكُونَ وَإِلَى قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ وَرَّؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ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 الدين لا يخرجن الأعز منها الأدل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آل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 أخرتني إلى أجل قريب، إلى أجل قريب، فأصدق وأكون من الصالحين، ولئي يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها.